الى الوسطيه ما مع ما المصنف رحمه الله تعالى وهو يحسن لنا ببدائع التصنيف على بيان وسطيه اهل السنه والجماعه في الاعتقاد في ربهم جل في علا وهو يبين اننا كيف اعتقاد كيف اعتقاد أهل السنة في صفات الله جل فعلاء بين الغلو وبين الجفو والوسطية عدود ما زال يبين لنا الصفات الاختيارية ويثبتها لله جل ردا على الأشاعر المتكلمة الذين يقولون نحن وصلت بين هؤلاء الحشوية وبين المعتزلة وهم أضعف الناس في رد على المعتزل المعتزلة يقيمون عليهم الحجج تترة بعدما أطال النفس في الكلام على إثبات الصفات الاختيارية بضابط شرعي ظاهر ألا وهو مستنبط مأخوذ من قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بإثبات الصفة على ما يليق بالله جل فعلاء وبجلاله وبكماله سبحانه من غير تشبيه ولا تمثيل وعند النفي تنزيه بلا تعطيل تنزيه بلا, بلا تعطيل انتقل هنا إلى الكلام على صفح من صفات الله جل فعلاء ومن الصفات الخبرية أراد أن يبين لك أنك كلما كنت مسلما لله جل فعلاء كلما كنت أسلم عند الله عقيدة وأسد توفيقا قال الله جل في علا لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب الأسلم قال في قوله جل في علا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإقراف كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه جل فعله فذكر من الصفات من وهذه الصفات كما قلنا صفات الله جل فعلها صفات ثبوتية أو سلبية والصفات الثبوتية لما تكون ذاتية أو فعلية أو صفات خبرية الصفات الخبرية تسمى خبرية لأننا لا نصل إليها إلا بالخبر لا نصل إليها إلا, إلا بالخبر كاليد كالأصابع كالأنامر كالعين،, كالعين كالرجل كالقدم كالساق كلها من الصفات الخبرية قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ووصف الوجه لله جل الله وجه نعم لله وجه وجه يليق بجلاله بجلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى وهذا الله لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم واثبته له اجماع الصحابه اجماع على اثبات الوجه لله جل جلاله بل وصف الله وجهه بصفات كما جاءت وهذه الصفة الجليلة من الصفات الخبرية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة ثابتة بالكتاب كما قال الله جل وعلا كل شيء هارك إلا وجه وقول الله جل في حلاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكراف وفي قول وما تنفقون ألا ابتغاء وجه الله فقال الله على لا, لا خيرة كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قال, قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله نعم هذه الله أما الآن أخرى وجه الله وأيضا الأحليث ثابتة كما في صعيحين وفي غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن, إن الله لا يقبلنا العمل إلا ما كان خالصا وبطغي به وجه وقال وإنك تنفق نفقتك تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة تضعها في فيه امرأتك إلا كانت, كانت صدقة لك عند الله قال تبتغي بها وجه الله قال تبتغي بها وجه الله والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول الله تعالى وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقه قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجركم قال أعوذ بوجهك أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلى الجنة لا يسأل بوجه الله إلا الجنة هذا كل إثبات الوجه الله يقرأ الآيات وفيها التصريح بالوجه ثم هو نفسه يصف الله بالوجه ثم مع ذلك يتجرع المتجرؤون والصحابة يسمعون ولا يراجعون ولا يؤولون ولا يحرفون ثم يأتي أولئك المتكلمة فيحرفون الكلمة عن مواضيع كما كما في الطائفة تيني طائفة تنفي تماما كالجهمية المبتدعة الضالة وطائفة تحرف كالأشعارة المبتدعة الضالة لكن هذه أخف من تلك الأشعارة يؤولون الوجه بالذات ويؤولونه أيضا بإرادة السواب ولهم أدلة واهية تمسكات كلها وهي ليس فيها روح من الأدلة لكن ما زلنا مع أهل سنة وجماعة الوسطية العدول بين أولونا الدفوق بين طعفتين من الضلعة والبدعة بمكان وهم على السوية وعلى الشرع القويم وعلى الطريق المستقيم وعلى النهج والشرع القوي قد أثبتوا لله وجهة واعلم انهم ان ان ان مبتغى السعاده ومنتهى الرفعه ومنتهى الوصول الى السعاده والنظر الى وجه الله الكريم كما كان النبي الامين يدعو الله ويتوسل ويقول واسالك لذة النظر الى وجهك الكريم اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله نقول كيف يتعبد المرء بإثبات الوجه لله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل نقول اولا حسن الاعتقاد بالاثبات كما قررنا اكثر من مره التعبد لله بهذه الصفه حسن حسن التعبد لله الاثبات حسن اعتقاد بالاثبات ان نثبت لله وجها سبحانه وجل في علاه لاك وجه الخط ولا ننفي ولا نعطر بل لله وجه يليخ بجلاله وكماله ولا نشوش بمن, بمن يتمسك بقول النفس سلم لا تضرب الوجه ولا تقفح وفي قوله فإن الله خلق آدم على وجه على استغفظه على صورته والمعنى على صورته هنا له وجه وله يد له عين كما أن الله وجه وله يد وله عين, يد وله عين سبحانه وتعالى فعليه الاعتقاد بإثبات الوجه لله للفعلاء والآخر نتعبد الله جل فعلاء بأمور الأمر الأول بأننا نكون أعظم الناس تبديلا وتوقيلا لوجه الله جل فعلاء فلا نسأل بوجه الله إلا الجنة بل إلا الفردوس الأعلى أدبا مع الله أكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة وأن يستعاز بوجه الله من النار نعم وايضا ان من سال بوجه الله لا بد ان من سئل بوجه الله لا بد ان يعطي لا بد ومن سال بوجه الله لا بد ان يعطى تبجيلا وتوقيرا بوجه الله الذي ما لكم لا ترجون ان وقار ثم بعد ذلك الالتزام باوامر الله أن تاتمن بأمر الله وتنتهي عن السواجل والنواهي من اجل ان ترى وجه الله الكريم لأنك لن تحظى برؤية الله جل في أولا قط لن ترى ولن تحظى بوجه برؤية وجه الله الكريم إلا إذا دخلت الجنة ودخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله والوصول إلى رحمة الله جل في أولا لا يكون إلا بغلبة الحسنات على السيئات فيكون المرء هنا الذي تنطهد إمته للنظر إلى وجه الله الكريم بأنه يكسر من حسناته ويقلل من سيئاته لا يسمع عن أن يأتي بالواديبات المفروضات ويدبع ذلك بالنوافل المستحبات وينتهي عن المحرمات ويتبعه بالمكرهات وإن وقعت منه الزلات والخطيات عليه بسرعة التوبة والفئة إلى ربي لسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى هذا حصن التعبد لله جل في علاء بإثبات صفة الوجه لله جل في علاء أما معنى الآيات في قول الله جل في علاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كتب الله الفناء على الجميع على جميع الخلق وسيأتي تفصيل القول في قول يكون شيء هالك هل الجميع يهلك أم لا كتب الله الفناء على الجميع الدنيا إلى فناء إلى زوال كل من في السماوات على الأرض كذلك إلا, إلا من لم يكتب الله عليه الزوال كما سيأتي الاستثناء بذلك ففي قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هنا قد وصف وجه الله بالجلال والإكرام فالإكرام هنا فوجه الله مكرم ومكرم بكرم بالتبجيل والتوقير ولا يسال به لن يعطى ولا يسال به ولا يسأل به ان يعطى ولا به الا ان يعطيه السام المسؤول به الى ولا يستعاذ به النار تبجيلا وتكريما وتوقيرا لوجه الله جل هو مكرم لان من فعل ابتغاء وجه الله اكرمه الله جل وعلا من فعل ابتغاء وجه الله اكرمه الله جل وعلا صح في هذا الباب قال،, قال ذو الجلالي والإكرام ذو الجلالي الأنوار قال ويبقى وجه ربك ذو الجلالي ذو الجلالي والإكرام ذو الجلالي ذو الكبرياء والعظمة والأنوار كما قال النبي صلى الله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويقفضه قال حجابه النور وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت صبوحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهذا يستحق التعظيم والتوقير والتبتيل سبحانه جل جل في علال فكما قلنا بأن في قوله أحرقت صبوحات وجه يعني أنوار وجه الله جل في علال فالله ذو الجلال والإكرام ووجه الله ذو الجلال والإكرام وأما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي جميع الأرض ومن السماء كلهم يفنون، يموتون، يذهبون لكن قد كتب الله البقاء لبعد خلقه فيقول معنا الآية كل شيء كتب الله عليه الهلاك سهلا كل شيء كتب الله عليه الهلاك سهلا يبقى يخرج من ذلك ما ما لم يكتب الله عليه الهلاك فالذي لم يكتب الله عليه الهلاك الجنة والنار وكذلك العرش والكرسي وكذلك عجل الزنب لم يكتب الله عليه الفناء وكذلك اللوح والقلم لم يكتب الله عليه الفناء كما جمعهم الإمام السيوتي نظمهم بطوله ثمانية حكموا البقاء عموها من الخلق والباقونة في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة عقد عقد وانا عقد ذنب وارواح أرواح بني البشر لا تفنى ما كتب الله عليها الهلاك وارواح كذا اللوح والقلم وارواح كذا اللوح والقلم اذا هذه 8 كتب الله لم يكتب الله عليها الفناء ولا الهلاك فيكون المعنى كل شيء هالك الى وجه كل شيء كتب الله عليه الهلاك يهلك الا الا وجه الله لافعلاه وما كتب الله عليه البقاء ثمانيه حكم البقاء عمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنه وعجبن وعجب وارواح كذا اللوح والقلم كذا اللوح والقلم اذا هذه في الايات الكريمه فيها اثبات واداء يدل في وقد اوله كما قلنا هؤلاء الذين اتعوا تأويلا قالوا بأنها الذات وقالوا بإرادة السواب هذا خطأ بيّن كيف تكون الذات وقد عطف الله الذات على الوجه والوجه على الذات حين قال النبي السلام إذا دخل أحدكم المسجد يقول أعوذ بالله العظيم أو بذات الله الآن الذات أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والأصل بالعصل المغيرا فهنا ذكر الذات وذكر الوج وبينهما مغيرا فكيف يكون الوجه الذات فهنا اضاف الوجه إلى اضاف أضاف الوجه إلى والمضاف إلى الله كما مينا نوعان إضافة أعيان وإضافة معاني لذلك إضافة الوجه لله لأن ليس كإضافة عيسى أو الكعبة أو النقم هذه اضافه اضافه صفه للموصوف قال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم فاضاف الوجه لله الذي فعلها لذات الله فايضا هنا الوجه ليست بالذات واما في قولهم اراده الثواب اما في قولهم اراده الثواب فهذا ايضا تحريف تحريف لهذا الباب يعني لما اقول بوجه الله الذي فعلها يقول وأبقى واد ربك زي الجلال والإكرام يقول الثواب له جلال وأكرام هل الثواب يوصف بالجلال والإكرام سبحانه رب العظيم ايضا في قوله قول النفس السلام إذا تخذت المسجد فقل أعوذ بالله العظيم واده الكريم يقصد بذلك بإرادة ثوابه الكريم استغفر الله وهذا كما قلنا ضعف في العقل وجهل في الشر ضعف في العقل وجهل في الشر واج الله على ثابت من الكتاب والسنه واجماع اهل السنه ونثبته لله جل فيعلاء ونتعبد بالشوق الى النظر الى وجه الكريم ونتعبد لله باثبات هذه الصفه الجليله بها بها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسر الكريم ان يمنحنا لذته النظر الى وجه الكريم يوم القيامه ونعوذ بوجه من النار وما قرن اليها من الفواقد المصطبته وجوب الزهد في الدنيا الى زوال كله الى فناء وجوب الاخلاص لله كل شيء ها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك يبقى وجه ربك ويبقى الله رفع ابقى العمل الذي كان لوجه الله جل في علا يساب عليه ال كل نصف العموم القابل للعموم كله هو نصف العموم ولا يقال بأن الواجه مستثنى أو الجنة مستثنى لا كل كله نصف العموم لمحل قابل للعموم لمحل قابل للعموم لأننا قلنا لما يقول كل شيء هلك يكون لوجه يبقى, يبقى كل شيء كتب الله على الهلاك فهو هلك أنا لا أذكر الآن أن هذا قول شيخ الإسلام ولكن قد قال بعض العلماء ذلك التفصيل على العقل والشرق والحق أن هذا كلام كلام يعني وسط بين القولين وقد بيانت أنا بأن كلام إحنا فيه شيء من الحق في هذا الباب فقد يلوح من الأفق على التوسط في القول بأن البعض المسألة على الشرع ان البعض شرعاً وبعض عقلاً لكن الأسلم في هذا الباب ان تبعية التحسين والتقبيح للشرق لأنه, لأنه سيأتي بعدها مسألة على قضية من أهمية المكان وهو الكلام على مسألة التحسين والتقبيح في مسألة الاعتقاد إخراج الناس أو أقول مسألة العذابات قبل مجيء الرسول هذه قضية على التحسين والتقبيح هنا في هذا الباب لكنها لا تمسكونا ويقولون بمساق لكن هي فيها نوع دخول على التحسين والتقبيح والاسلم في ذلك والأسد هو كما قلت العظم الكتابة السنة أنها تابعة لما جاء بذلك امرا اونه نعم ففسر في وجه الله تعالى معنى في كيف ايش كيف لا كيف مش سينظرون كيف سهرون يحرمون بذلك قال من قيمه غيره بان يعني من ف لم يثبت النظر الوجل الكريم فكيف فكيف سيمنع من ذلك بل لم يثبت صفه الوجه كيف سهر الوجه يحرم بها او يهرب منه الحق انه على خطا ولا بد ان الله وان يبدل الله وتبديل الله وتوقير الله لا يسال بادي النجن او امورا عظاما يسال امورا عظاما من باب التبجيل بالله جل في علاه على ايش نعم أمين معناها الله ما استجب على إيش فمش بغلطة حبارة أنا بريها من سأل الله فجم المريم يجيب الله سبحانه قالوا هل هيك لدي على ذلك أن الدعاء مجاب عندنا عمومات الأدايا قال الله يعني بسعلك عبادي عني فإن الخريفة تجيب ودعو تتداعي إذا دعان وقال الله يعني وقال عبكم تعوني أستجب لكم قال نفسنا من الله حليل كريم استحي أن أرفع العبدي هديه يا صفراء لا رؤيه وجه الله يكون في الجنه رؤيه وجه الله يكون في الجنه ياتيهم على الصوره التي, التي لا يعرفونها نعم ما يتحول للصوره يعرفونها نعم لكن النظر الى وجه الله الكريم يكون في الجنه بحديث صح مسلم لدخل الجنة الجنة فنادأ قال الله تعالى تريدون شان أزيدكم قالوا أرم تبايدوا جوانا من تخلنا الجنة فقال إن لكم عندنا موعدا أنجزكمو فياكش من حجاب فاندرون نعجي الانرحمن موتو نعيمة مستهدى النعيم نعم هيا يعني فطرة الله. يعني جبلة الله. الله. يعني الصراحة هذا الاسم ممكن يعني ما ادري هل يتخبله. عرفت تتخبل هذا ام لا. لكن ليس بي شيء. الله الراجع مش توقع بلاك هذا, هذا ضعي. والصحيح الراجع ان الجماعة تكونوا بزلافة. الخطيبة اثنان. الحديث ما من احد الله وفيته. لا لا لا الكلام لا يستلتم الرؤية الكلام واللقية لا يستلتمان الرؤية الكافر محجوبا عن رؤية الله وهذا أشد ما يكون نكاية وعداب قال الله تعالى كلا إنهم يومئذين عن ربهم لمحجوبون إذا كان زالت الكافر شمع بين هذا أو بين أرضا المعين وإنشاء الله يصدر نفسه إيش هو هنا ولا في شيء قلنا اذا لا يا صاحبه لن, لن يراه الكفر لن يرى ربها ندخل في الصنه في سؤال هل بس ما فهمت